أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مُسَمَّى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 أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصْ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَمْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي و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 ويُنفقُ مِمَّا رزقْنَاهُمْ سِرَّهُمْ عَلَانِيَّةً مِنْ قَبْلِ أَيِّ أَتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَيِّ أَتِيَ يَوْمٌ لَا بِيَعُوفِهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِمَا وَأَنْزَلَ من السماء ماء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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّارٌ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 أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم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 فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب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 ما كرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب إن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ثاقب.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 لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ